وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِسَمَاءٍ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِكَانَ تما خلف قومي من بعدي او ربي تما خلف قومي من بعدي اعجلتم امر ربكم اعجلتم امر ربكم والقل اخيه يجر هو اليه والقل الواح وافوت برا اخيه يجر هو اليه قال ابن امنا ان القوم تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلا تشمت يا الاعداء سوادك يجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال رب في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غضب ربهم سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا سينالهم غضب من ربهم في الحياه الدنيا وكذلك كان جزاء المف تَرِين وَكَذَالِكَ نَجْزِيهِمْ تَرِين وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا وَالَّذِينَ عملوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها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 فِيهِمْ يَرْهَبُونَ وَفِيهِ حَتَّى هُنَمْ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا وَاخْتَارَ تَفًا 70 رجلا بالنيصاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت املككم من قبل واياي فلما اخذت وَدُعْ سَتُؤْدَى رَبِّ لَمْ شِي كَأَفْلَتَ مِنْ قَبْدِ وَهَيَالِ أَتُوهُنَّ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ إن هي إلا فئنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فئنتك تضل بها من تشاء سَوِّلِي نَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ